للشيخ الحملوي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا إلى مبحث الادغام أو الادغام كما يقول البصريون فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا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 من مخرج واحد بلا فصل بينهما بحيث يرتفع اللسان وينطق بهما دفعة واحدة وهو باب واسع لدخوله في جميع الحروف ما عدا الألف اللينة ولوقوعه في المتماثلين والمتقاربين في كلمة وفي كلمتين. نعم ما نعم. نعم. الآن الادغام أو الادغام كما يعني ذكر الشيخ. بسكون الدالي وشدها والكوفيون يقولون الإدغام والبصريون أو البصريون يقولون الإبدغام وبذلك عبر سيبوي يعني لفظ الإبدغام قال به البصريون وقال به سيبوي ومعنى الإبدغام في اللغة معناه الإدخال إدخال حرف في حرف بالمعنى الاصطلاحي الاصطلاحا الاتيان بحرفين ساكن فمتحرك إذن هذه قاعده عامه الادغام يكون بين حرفين ساكن فمتحرك لذلك نقول عندما نقول لدينا حرف مشدد نقول حرفان ساكن فمتحرك الخرف المشدد عفوا الحرف المشدد هو حرفان ساكن فمتحرك وهذان الحرفان عندما يدغمان يدخل احدهما في الاخر يخرجان من مخرج واحد بلا فصل بينهما، يعني لا يفصل بين الحرف الساكن وبين المتحرك. إنما يخرجان كأنهما حرف واحد من مخرج واحد. ثم شرح كيف تكون عملية النطق بحيث يرتفع اللسان وينخط بهما دفعة واحدة. وقال هذا باب واسع لانه هذا الادغام يدخل في جميع حروف اللغة العربية باستثناء الألف. اللينه فالالف اللينه لا يدخلها الادغام ثم يقول علل ايضا يعني وسعت هذا الباب بالإضافة إلى انه يدخل في جميع حروف اللغة العربية باستثناء الألف اللينه قال أيضا يقع بين الحرفين المتماثلين أو بين الحرفين المتقاربين من حيث مخرج النطق لذلك في في المتماثلين والمتقاربين في المتماثلين في النطق والمتقاربين في المخرج سواء كان التماثل او أو التقارب في كلمة واحدة يعني وقع الخرفان في كلمة واحدة أو وقع الخرفان في كلمتين لأن يبدأ بإدغام المتماثلين لدينا وش ادغام المتماثلين ثم إدغام المتقاربين نعم وينقسم تفضل قال وينقسم إلى ممتنع وواجب وجائز الإدغام الممتنع فمن الممتنع ما إذا تحرك أول المثلين وسكن الثاني نحو ظللت أو عكس وكان الأولها هاء سكت نحو مالية هلك عني سلطانية لأن الوقف منوي وقد أدغم أدغم أدغم أدغمها ورش على ضعف أو كان مدة في الآخر كيدعو واقد ويعطي ياسر لفوات الغرض المقصود وهو المد أو كان همزة مفصولة من فاء الكلمه كلم يقرأ أحد والحق أن الإدغام هنا رديء أو تحرك, أو تحرك وفاة بالإدغام غرض الإلحق كقردد وجلبب أو خيف اللبس بزنة أخرى نحو درر كما سيأتي إذا نقف قليلا إذا ينقسم الآن الإدغام بين المتماثلين يعني خرفان هما نفس الخرف وما متما متماثلان الأول المفروض هو الأصل الأول ساكن والثاني متحرك فإذا كان الأول متحركا والثاني ساكنا سقطت القاعدة لذلك قال أدى بدأ في الإدغام الممتنع يمتنع الإدغام فبين الممتنع ما إذا تحرك اول المثلين وسكن الثاني يعني لدينا حرفان هما نفس الحرف مثلان اولهما متحرك والثاني ساكن إذا لا تنطبق عليه القائد إذن لا يضغمان كقولنا ظللت لام متحرك الأولى واللام الثانية ساكنة زللت, زللت أيضا اللام الأولى متحركة واللام الثانية ساكنة إذا هنا لا تدغم هذه اللام الثاني اوضا او عكس وكان الاول هاء سكت يعني كان الأول ساكن والثاني متحرك لكن كان الاول هاء سكت ما اغنى عني ماليه هاء سكت هذا ما المالي والهاء هذه هاء سكت ما اغنى عني ماليه هلك ها لاحظتون اذا او عكس وكان الاول هاء سكت الان الهاء الاولى ماليه الهاء الثاني في الكلمه الثانية هلك الهاء الاولى ساكنه والثانيه متحركه وتنطبق عليه القاعده لكن هنا كون هاء السكت هنا لا يصح الادغام ولو أن ورش وهو احد يعني رواه القراءات ادغمها لكن هذا الادغام ضعيف قال لساني شيء وقد ادغمه ورش على ضعف نعم أو كان يعني كان أول المثلين أو كان أول المثلين مدة في الآخر مثل القول يدعو يدعو واقد أن الواو من يدعو والواو من واقد مثلان لكن لاحظوا الأول مد يدعو والثاني واقد وهو الأول ساكن نعم هو ساكن لكنه حرف مد ايضا يعطي ياسر ياء الأولى الثانيه وهذه ياء مدية كما أن الواو هنا واو مدية يعني ياء مدية معتها قبلها كسرة والواو المدية معتها قبلها ضمة يعني لو ادغمت لفات الغرض المقصود وهو المد لو ادغمت فات المد فلذلك يمتنع المد هنا او كان أيضا أول المثلين أول المثلين الحرف الأول من المثلين همزة مفصولة من فاء الكلمه لاحظوا كلمة مفصولة يعني بين فاء الكلمه وبين الهمزه حرف مفصولة بحرف او اكثر لم يقرا يقرأ يفعل يفعل فاء الكلمه القاف فاء الكلمة القاف والهمزه في الكلمه في اخر الكلمه الهمزه بينهما فصل بينهما بالراء فاذا هنا الهمزه مفصوله من فاء الكلمه ولو ان الخرف الأول اللي اللي اللي اللي يعني اللي اللي المثل الاول يقرأ أحد عفوا كمل احد أحد أحد يعني الهمزة الأولى يقرأ ساكنه سكون الجزم والثانية متحركة والثانية متحركة لكن قال إذا كان أول وثاني همزة مفصولة من فاء الكلمه لم يقرأ أحد قال بأن هنا أيضا يمتنع الادغام ثم بعد ذلك قال بأن هنا الإضغام رديء يعني كأنه أجازه على ردائفه هو أورده ضمن امتناع الادغام لاحظوا وعيد مرة ثانية لم يقرأ أحد لدينا همزتان يعني لدينا مثلان المثل الأول ساكن والثاني متحرك تنطبق عليه القاعدة لكن المثل الأول همزة وهذه الهمزة فصلت من فاء الكلمه في اللي هو القاف بحرف اللي هو الراء بفاصل فلذلك هنا يمتنع ادغام الهمزه الاولى بالهمزه الثانيه من كلمه احد او تحركا يعني المثلان كلاهما متحرك كلاهما متحرك وفات بالادغام غرض الالحاق لاحظوا مثل كلمه قردد قردد دال دال وكلاهما متحرك يا قردد اسم جبل قردد اسم جبل وملحق بجعفر ملحق بجعفر الرباع بجعفر إذا ملحق بجعفر إذا آه قرد آه ادغمت فات هذا الحق فات هذا الآخر كذلك في جلبابا جل هذا ملحق الحق بداخله جلبابا ملحق بداخله حسناً فكرر الحرف هنا للحق بالفعل داخله كما كرر الدال في قرده بالإسم للحق بجعفر فهنا يمتنع الإدغم لأنه في الإدغم فوات الحق يفوت الالحق طيب او خيف اللبس بزينه اخرى يخشى ان اذا ادغمنا ان يدخل مع وزن اخر نحو درر درر الان على راء, راء. طيب لأن لو قلت در در يختلف المعنى لا يختلف يختلف المعنى اكيد در يختلف المعنى لانه الدر هذا اسم جنس جمعي اليس كذلك در دره بينما درر جمع بينما درار جمع فإذن هنا إذن لا يصح الإدغام هذا الإدغام الممتنع ثم يدخل الآن في الإدغام الواجب اللازم الواجب تفضل قال الإدغام الواجب ويجب إذا سكن أول المثلين وتحرك الثاني ولم يكن الأول مدا ولا همزة مصولة من الفائك كما تقدم نحو جد جد وحظ وحظ وسؤال ورأاس مزنة فعال وكذا نقف قليلا نقف كذا الآن الجزئية, الأولى الجزئية الأولى يجب الادغام يجب إذا سكن أو توافر الشرط مثلان الأول ساكن والثاني متحرك ولم يكن في سبب للمنع هذا هو خصماً سبق لم يكن فيه سبب للمنع لم يكن فيه سبب للمنع لم يكن الأول مدا ولا همزة نصولة من الفاء كما تقدم ما في سبب للمنع فهي حين ذاك يجب الادغام كقوله جد أو نحو جد لا باس جد يعني هي الدال مشددة فمدغمه خف الض مشددة أيضا سأل أيضا همزة رأس كلها بيوزن فعال كلها الاحرف هنا مدغمه حرف مدغم يعني عندنا دال مدغمه جد ضا مدغمه في خف سال همزه مدغمه في الـ في كلمه سال أيضا ايضا مدغمه في رأس نعم هذا اذا هو تلخيص كأنه قال لما يمتنع الادغام فيه اذا الشرط الأساسي ساكن في متحرك وانتفى أسباب المنع فإذا يجب الإبغام وكذا إذا تحركا هذا الأرعى القاضي العام إذا كان ساكن في المتحرك فماذا إذا كان المثلان متحركين تفضل أبا عبد الله نعم قال وكذا إذا تحركا معا بأحد عشر شرطا أحدها أن يكون في كلمة, في في كلمة كمدة وملة وحبة أصلها مدد بالفتح ومالي بالكسر وحبب بالضم وأما إذا كان في كلمتين فيكون الادغام جائزا نحو جاعل لكم ثانيها ان لا يتصدر احدهما كددن وهو له ثالثها ان لا يتصل بمدغم كجسس جمع جاسن رابعها الا يكون في وزن ملحق بغيره كقردد لجبل فانه ملحق لجعصر وجلبب وجلبب فانه ملحق بدحرجه وعنسس فانه ملحق به خامسها وسادسها وسابعها وثامنها ألا يكون في الا يكون في اسم اسم على وزن فعل بفتحتين كطالل وهو ما بقي من آثار الديار أو فعل بضمتين كذلل جمع ذلول ضد الصعب أو فعل بكسر ففتح كلمة من جمع لمة وهي الشعر المجاوز لشحمة الأذن أو فعل بضم ففتح كدرر جمع درة وهي اللؤلؤة فإن تصدر أو اتصل بمدغم أو كان الوزن ملحقا أو كان في أو كان في اسم على زينة فعل أو فعل أو فعل أو فعال امتنع الإدغام نعم الشرط التاسع لا تكون حركة إحداهما عارضة تخصص بي وكفف الشره. العاشر لا يكون يا أيني لازما تحريك ثانيهما ك حي وعي الحادي عشر اللا لا يكون تائين كفعل ك استتر وقتتل اذا الادغام الواجب ذكرنا الوجه الاول وهو الوجه الاساسي الوجه الثاني كذا اذا تحركا معا بأحد عشر شرطا يعني اذا كان المثلان متحركين كلاهما متحرك اما اذا كان الاول ساكن والثاني متحرك فهذا يدغمان على سبيل الوجوب ان لم يكن الاول مدا ولا همزه مقصوره من الفاء فكما لان اذا كذا اذا تحركا معا باحد عشر شرط وكذا يعني يجب الادغام اذا تحركا معا المثلان تحركا باحد عشر شرط شرط الاول ان يكونا في كلمه فمد ومل وخبب هنا مدد مد ملل الملل بالكسر وخبب الخبب ادغم المثلين وهذا واضح تماما والخرفان متحركان لاحظوا مدد الخرفان متحركان ملل الخرفان متحركان خبب المثلان متحركان اقصد المثلان اقصد المثلين يعني وخبب المثلان متحركان فوجب الادغام هنا وأما إذا كان في كلمتين هذا في كلمة واحدة فيكون الإدغام جائزا إذا كان كان المثلان في كلمة واحدة كمد وملة وحب وكلاهما متحرك وجب الإدغام إذا كان في كلمتين جاز الإدغام وجاز عدم الإدغام كقوله تعالى جعل لكم في سورة البقرة جعل لكم في قراءة قرأ أبو عمر بادغام اللام في اللام في قراءة اللام في اللام في اللام الأولى في الكلمة الأولى واللام الثانية في الكلمة الثانية وهذا ادغام جائز هذا ادغام جائز نعم ثانيهما ألا يتصدر أحدهما دا دا دا دادا دا الآن دا في لهما في أول يعني فاء الكلمة وعين الكلمة فهنا لا لا يصح الإدغام لا يصح الإدغام ثالثه الا يتصل بمدغم كجسس جسس جمع جاس جاس في ادغام جس يعني الجس يعني جس الطبيب المريضة بمعنى لمسه بمعنى مسه يقولون جس الارض بمعنى وطئها حسب السياق لكن هو الاصل فيها اللمس والمس وال... هذا بمعنى الجس نعم اذا ألا يتصل بمدغم تجسس جمع جاس. نعم رابعها ألا ي... واضح. هذا واضح رابعها يكون في وزن ملحق وهذا مرقب لقليل يعني هو كرر الشيخ ملحق بجلي كرددة وقال هذا يمتنع اصلا قال هذا يمتنع لأنه ملحق كرددة اسم جبل ملحق به جعفر كما ذكرت وجلبه ملحق ب دخرج فاذا ادغمنا فات هذا الالحق وتغير السيا خامسها وسادسها وسابعها وثامنها لا يكون في, في اسم على وزن فعل مثل طلل طلل معروف ما بقي من اثار الديار او على وزن فعل فعل فعل, فعل بضم الفاء والعين كذلل ال ذلوا الجمع ذلول ضد الصام او فعل أطعنا الأوزان وهذا في بيت لي يعني عوده إلى إلى ألفية على مثل ألفية ابن مالك أيضا موجود هذا الكلام أو فعل بكسر ففتح كلمة من جمع لما وهي الشعر المجاوز شحمته الأذن او على فعل بضم ففتح كدرر فهذه درر جمع دره لذلك قلت ان الدرر لم يقل در لم يدغم لانه اذا ادغم اختلف المعنى اختلف المدلول حتى المدلول الصرفي اختلف در مفردها دره فالدر اسم جنس جمعي مثل تمر تمره شجر شجره يفصل بينه وبين بين المفرد بالتاء او بالياء فان تصدر او اتصل بمدغم فان تصدر يعني كان في اول الكلمه او اتصل بمدغم او كان الوزن ملحقا كان مربي بقردك وجلب او كان في اسم على زنه فعل, فعل او فعل او فعل او فعل امتنع الادغام اذن قال هو عطاء صهوه الامتنع الادغام طبيعة الحال الشرط التاسع الشرط التاسع الا تكون حركه احداهما عارضه يعني لدينا مثلان متحركات كخصوصا ب يعني كخصوص أبي كخصوص اخصوص الأمر اخصوص أبي أبي الـ الـ الـ الـ الـ الـ نقلت حركة الهمزة إلى الصاد فتحركت الصاد فتحركت الصاد الصاد, الصاد الأولى متخركة والصاد الثاني متخركة لكن حركة الصاد الثاني حركة عارضة حركة عارضة وليست حركة أساسية وكذلك في أكف في الشر أصله أكف لكن حركت الان لالتقاء الساكنين لالتقاء الساكنين فهذه حركة عارضه هذه حركة ذاك لا يصح الادغام لا يصح الادغام العاشر الا يكونا يا أين لازما تحريك ثانيهما يعني لدينا المثلان من نوع الياء بمثلان ياء لكن الثانيه متحركه لازم نحركها لا يصح الإدغام حين ذلك كحية وعية إذا ادغم تختلف الأمر طيب الحادي عشر ألا يكنات أين في كلمة فتعل وزن فتعل استتر اقتتلت فلا لا يصح أن يتم الإدغام هو يعني لو الشيخ رحمه الله ادرج ذلك تحت الممتنع تحت الممتنع واقتصر في ال على الإدغام الادغام على الأبواب التي يجب فيها لكان الأمر أوضح على العموم. الادغام الجائز تفضل قال الادغام الجائز وفي الصور الثلاثة الأخيرة وفي الصور الثلاثة الأخيرة يجوز الادغام والفك. كما نلاحظ هنا أن ملحقه أخرى ألا يكون ثم يقول وفي الصور الثلاثة الأخيرة لشرط التاسع والعاشر والحادي عشر. ألا تكون حركة إحداهما عارضة. واللا يكون يا اين او لا يكون تعين في قال هذا هذه الصور الثلاثه قد يجوز الإدغام والفك اجاز الادغام والفك رغم انه ادرجها ضمن الا تكون يعني هو ادرجها ضمن الوجوب ولا على الوجوب لا لا لا يجب فهنا نبه انه مو يمتدع كما ذكرنا قبل انما يجوز الإدغام وعدم الإدغام يجوز الإدغام والفك نعم كما يجوز أيضا في ثلاث أخرى إذا هذه الثلاث شروط لاحظوا هو أدرجها ضمن الوجوب وأخرجها من وجوب الإدغام <تصفيق> أخرجها من وجوب الإدغام على أنه يجوز الإدغام ولا يمتنع الإدغام اللي هي شرطة ألا تكون حركة احداهما عارضه ألا يكون يا لازم لازما تحرك ثانيهما ألا يكون تأين في نعم. كما يجوز ايضا في ثلاث أخرى تفضل قال كما يجوز أيضا في ثلاث أخرى إحداها أولى التائين الزائدتين في أول المضارع نحو تتجلى وتتعلم وإذا أدغمت جئت بهمزة وصل في الأول للتمكن من النطق خلافا لابن هشام في, توضيح في توضيحه حيث رد على ابن مالك وابنه بعدم وجود همزة وصل في أول المضارع ولكنهما حجه في اللغة العربية تقول في إدغام نحو استتر واقتتل ستر وقتل يستر ستارا بنقل حركة التاء الأولى للفاء وإسقاط همزة الوصل وهو خماسي بخلاف نحو ستر بالتضعيف كفعل فمصدره التفعيل وتقول في نحو تتجلى وتتعلم التجلى والتعلم نعم طيب نقف قليلا إذن الإدرام الجائز كما ذكرنا في الصور الثلاث ذكرناها كما يجوز أيضا فيه إذا إحداء أو أولى التائين الزائدتين في أول المضارعين تتجلى تتعلم لدينا مثلان وما في تتجلى وتتعلم لكن لحظوا التاء الأولى تتجلى هذه التاء المضارعة تتجلى وتتعلم تاء المضارعة أول التاءين زائديتين في أول في أول المضارع كل من هو زائدة في أول فعل المضارع وإذا اضغمت جئت بهمزة وصل إذا رت الاضغام هذا جائز كما قال يجوز فإذا رت الاضغام فيجب أن تأتي بهمزة وصل لأن سكون فمتحرك كيف تصل إلى الساكن يجب أن تأتي بهمزة وصل للتوصل إلى الساكن للتمكن من النطق خلافا لابن هشام في توضيحه ابن هشام خالف ذلك حيث رد على ابن مالك وابنه بعدم وجود همزه في وصل في اول المضارع يعني ابن هشام يقول بانه لا يوجد همزه وصل في الفعل المضارع كيف تقولون نأتي بهمزه وصل لكن ابن يرد على ابن مالك لكن ابن مالك وبدر الدين بن مالك قال بأننا نأتي بهمزة وصل لتحصيل هذا الإضغام وإلا لم نستطعنا أن ندغم وننطق الساكن الشيخ ماذا يقول ولكنهما يعني ابن مالك وبدر الدين بن مالك حجة في اللغة العربية يعني نفهم من هذه العبارة الموجزه أن الشيخ الخملاوي يعني يدافع ويناصر ابن مالك وابنه بدرديل بن مالك ردا على ابن هشام. ثم يقول كيف إذا إذا يعطين الآن التطبيق تقول في اذعام نحو ستارة وقت تلا ستارة ستر ستر ستارة ستارة تأتي في المضارع ماذا تقول المضارع يستترو ستارة لحظة المصدر لأن هنا سيفرق بشأن المصدر يستترو ستارا بنقل حركة التاء الأولى, الأولى استاتارا تاء الأولى مفتوحة نقل حركة التاء الأولى للفاء لفاء الكلم للسين استتر افتعل نقل حركة التاء الأولى للفاء وإسقاط همزة الوصل اسقط همزة الوصل وهذا الفعل طبعا خماسي واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة مع التشديد مع التضعيف مع الادغام بخلاف نحو ستر بالتضعيف كفعل هذا رباعي وهذا مصدره تفعيل ستر تستيرا غير اونيك يستر ستارا لاحظتم واتى بهذه الموازنه للتمييز بين القماسي والرباعي وتقول في نحو تتجلى وتتعلم تجلى اتجلى اتعلم ادغمت لكن ايديت بهمزه وصل حتى تستطيع أن تنطق بالساكن طيب واذا اردت التخفيف في الابتداء تفضل قال واذا اردت التخفيف في الابتداء حذفت احدى التائين وهي الثانيه قال تعالى نارا تلظى ولقد كنتم تمنون الموت، وقد تحذف النون الثانية من المضارع أيضاً، وعليه قراءة عاصم. وكذلك نجي, نجي المؤمنين. أصله ننجي بفتح الثانية. لا كلام ده نقول الثانية والثالثة. إذا إذا رتّ التخفيف الابتداء، لدينا تاءٍ في بداية المضارع، لدينا تاءٍ في بداية المضارع، وأرّتّ التخفيف هذا كثير نجده. فحذفت إحدى التاءين. يقولون تحذف الثانية تحذف الثانية تتلظى أتت الآية الكريمة فأنذرتكم نارا تلظى وهذا فعل مضارع وليست فعلا فعل ماضيا لو كان فعلا ماضيا قال تلظت قال تلظت فهذا فعل مضارع هذا فعل مضارع أصبه تتلظى فخذفت التاء تخفيفا خذفة التاء وتخفيفا. لا وقد كنتم تمنون تمنونا أصلها تتمنون. خذفة التاء الأولى أيضاً أو الثالث كما يقول الشيخ خذفة التاء الثانية تخفيفا. تخفيفا. نعم. ثم يقول قال النون يعني خذفة التاء وقد تحدث النون أيضاً تخفيفا من الفعل المضارع وكذلك ننجي قراءة نجي المبني لقراءة عاصم نجي النون وسطها ننجي نعم. ثانيتهما وثالثهما تفضل لأن ما زال في الآن الادغام الجائز حتى أعطانا صور الثلاث الأخيرة بال... في الذي الل... يمتدع الوجود فيه ثم بعد ذلك أعطانا الخال الأولى أول التأين الزائدتين في أول المضارع ودخل في النون ثم أعطانا الثاني والثالث تفضل فعل المضارع قال ثانية ثانيتهما وثالث وثالثتها الفعل المضارع المجزوم بالسكون والأمر المبني عليه نحو ومن يرتد منكم عن دينه يقرأ بالفك وهو لغة الحجازيين والإضغام وهو لغة التميميين ونحو قوله تعالى وغضض من صوتك وقول جرير يهجر الراعي النميرية الشاعر فغضض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا وقد تقدم ذلك في حكم المضعف طيب نكف قليلا مكف قليلا إذن الآن الحالة الثانية والثالثة من جواز الإدغام هو أن يكون في الفعل المضارع المجزوم وتكون علامة الجزم السكون, السكون أو فعل الأمر المبني على السكون أو فعل الأمر المبني على السكون نحو ومن يرتد ومن يرتدد بالفك العادل ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك خبثت أعمالهم في الدنيا والآخرة في صورة البقرة يقرأ بالفك يرتدد وهو لغه الحجازيين ويقرا بالادغام وهو لغة التميميين وكذلك نحو قوله تعالى وغضض من صوتك وغضض من صلام الفك في جائز الفك والادغام هذا فعل مضارع لأن هذا فعل امر مبني على السكون فعل الامر مبني فعل مضارع مجزوم على جزمه السكون في هاتين الحالتين في حالة الفعل المضارع المجزوم على المجزمين السكون في حالة فعل الأمر مبني على السكون لدينا مثلان جاز الإضغام وجاز الفت وقول جرير فغض الطرف الآن بالادغام على لغة التميم فغض الطرفة فغض الطرفة هي أصلا غض غض الطرفة هنا ادغم وقد تقدم ذلك في حكم المضارف طيح والتزم تفضل والتزم فك أفعل في التعجب نحو أحب بزيد وأشد ببياض وجه المتقين وإدغام هلم لثقلها بالتركيب ولذا التزموا في آخرها الفتح ولم يجيزوا فيها ما أجازوا في نحو ردة وشدة من الضم للإتباع والكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين فهما مستثنيان من فعل الأمر واستثناؤهما منه في الأول بحسب, بحسب الصورة لأنه في الحقيقة ماض وفي الثاني على لغة تميم لأنه عندهم فعل أمر غير متصرف تلحقه الضمائر بخلاف الحجازيين فإنه عندهم اسم فعل أمر لا يلحقه شيء وبلغتهم جاء التنزيل قال تعالى هلوم إلينا هلوم شهداءكم نقف قليلا إذن والتزم وفك أفعل يعني فعل التعجب إذا ألوز على وزن أفعل في التعجب نحن أحبب يعني أفعل بزيد واشدد هو فعلا اشدد على وزن أفعل لأنه على وزن أفعل واشدد وأشدد وأشدد أفعل آآ وآ وأشدد ببياض وجه المتقين بهمزة القطر واشدد ببياض وجه المتقين لاحظوا هنا واشدد وادغام هلمه لثقلها بالتركيب يعني بافعل أحب فك الادغام يعني ما ادغموا ما اشدد ما ادغموا الدال بالدال احبب لم ندغموا الباء بالباء لذا قال التزموا فك افعل لكن أيضا التزموا ادغام الميم في هلمه لماذا قال لثقلها في التركيب هلمم يعني ال ال ميمان فالتزم هنا الادغام ولذا التزموا في آخرها الفتح هلم لما التزم الفتح هلم الفتح لأن الفتح أخف الحركات لأن الفتح أخف الحركات ما قال هلم أو هلمي بالكسر أو بالضم لأن الفتح أخف الحركات لما فيها من ثقل في التركيب ولم يجيزوا فيها يعني في كلمة هلمه ما أجازه في نحو رد وشدة رد تقول رد وردي وشد وشدي فهلما ما لا تقول هلما هلما ما لا, لا تقول هنا من الضم للإتباع او الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين فهما مستثنيان من فعل الأمر وما ما المقصود بهما يعني فعل التعجب أفعل وهلما لأنه كان يتحدث عن فعل الأمر قبل قليل لاحظوا كان هو يتحدث عن الفعل المضارع المجزوم بالسكون وعن فعل الأمر المبني على سكون، فهو استثنى الآن فعل التعجب الذي هو على صورة فعل الأمر، واستثنى هلمة من القاعدة العامة، لذلك قال أحب التزم الفك وهلمة التزم التركيب، خلافا لما ذكره قبل قليل خلاف القاعدة العامة، لذلك يقول فهما مستثنيان من فعل الأمر. واستثناؤهما منه في الأول, الأول فعل التعجب لماذا استثنوا فعل التعجب من قاعدة فعل الأمر وهذا مبنى على السكون من فعل السكون وهذا جائز حسب القاعدة جائز الإدغام وجائز الفك لكن هنا ملتزموا الفك واستثناؤهما منه في الأول بحسب الصورة بحسب الصورة لأنه في الحقيقة ماض يعني أحبب بزيد اجدد هذا فعل ماض جاء على صورة الأمر لإفادة التعجب فهو في الأصل فعل الماض لكن الصورة صورة أمر لذلك استثني من قاعده فعل الأمر التي يجوز فيها الفك والادغام كما ذكر الشيخ وفي ثاني فيها لما فيها لما على لغه تميم لغه تميم لأنها عندهم فعل أمر غير متصرف غير متصرف تلحقه الضمائر بخلاف الحجازي قال هذا اسم فعل أمر فإنه عندهم اسم فعل أمر لا يلحقه شيء وبلغتهم جاء التنزيل قال تعالى هلم إلينا هلم شهداءكم فأتى في صيغة الإفراد نعم إذا نستثنى هنا هلم أن التزم فيها الإدغام والافعل في صيغة في صيغة الأمر أيضاً التزم الفك خلافا للقاعدة التي ذكرها من جواز المضغ والفك في فعل الأمر المبني على السكون. نعم. تنبيه. تفضل. تنبيه. إذا ولي المدغم حرف مد وجب تحريكه بما يناسبه نحو رد وردي ورد وإذا وليه هاء غائبة وجب سده لخفاء اله فكأن الألف وليته ويجب الضم إذا وليه هاء غائب خلافا لتعلم طيب نحك فقال إذا إذا ولي المدغم حرف مد المدغم في فعل الأمر رد رد حرف مد واو مدية أو ياء المدية أو الألف المدية وجب تحريف يناسب حرف المد بما يناسب حرف المد رد اسمد الى واو الجماعه فيناسب الواو الضمه رد وردي اسند الى المؤنث المخاطبه امر هذا فعل امر اسند الى المؤنث المخاطبه فحرك الحرف المدغم بالكسر ردا اسند الى الف الاثنين بما يناسب حرك بما يناسب الالف طيب اذا وليه هاء غائبه وجب فتحه قلت ردها ردها لانه لماذا لانه الها مخفيه اصلا فتأخذ الألف يعني يضع الفتح بما يناسب الألف فكأن الألف ووليته كأن الألف هي التي وليته ويجب الضم إذا وليه هاء الغائب تقول رده رده يجب رد عفوا يجب الضم إذا وليه هاء غائب رده رده لأنه الهاء بتكون مبرئة على الضم رده هذا كله في الأمر لاخذه لا كله في الأمر يعني عنا فعل أمر الحرف الأخير مدغم حرف الاخير مضغم اذا اتصلت فيه الواو تصير حركته الضمه اتصلت فيه الف الاثنين تصير حركته الفتحه اتصلت فيه المثنى المخاطرة تصير حركه هذا المدغم هذا الحرف الكسره اذا بعده ها ها حركته الفتحه بعده هو هو حركته الضمه يعني بما يناسب ما بعده حركته تناسب ما يلي بالكلمه نفسها يعني سواء كان الضمير ما يناسب من الضمائر التي اتصل به نعم واما اذا وليه ساكن تفضل يا عبد الله قال واما اذا وليه ساكن او لم يله شيء فيثلث آخره في المضارع المجزوم والامر واذا كان مضموم مضموم الفاء نحو رد القوم ولم يغض الطرف فاذا كان مفتوحي الفاء او مكسوريها نحو عض وفر فيه وجهاني فقط الفتح والكسر على خلاف في بعض ذلك بين البصريين والكوفيين وإذا, قال وإذا اتصل المدغم بضمير رفع متحرك وجب فك الإدغام نحو نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وقد يفك شذوذا في غير ذلك نحو أليل السقاء أي أوه. تغيرت رائحته وفي الضرورة نحو قول أبي النجم العجلي الحمد لله العلي الأجللي إذا إذا ولي وليه وذريه ساكن أو لم يله شيء فيسلف آخره في المضارع المجزوم والأمر يعني عن فعل الحرف الأخير فيه حرف مشدد حرف يعني ادغم فيسلف آخره في المضارع المجزوم والأمر إذا كان مضمومي الفاء يعني حرف الفاء الفاء الكلمة الخرف الأول الفاء الكلمة يكون ضمة نحو رد القوم رد القوم فعل أمر رد القوم فعل أمر ولم يغض الطرف هذا فعل أيضا مضارع مجزوم عن جزمه السكون لكن حركة بالفتح للإدغام وأيضا رد هذا فعل امر بل على السكون لكن ايضا حرك بالفتح لادغام قال هنا يجوز ماذا قال في فيسلت اخره اذا كان مضمومي الفاء ر يغض غض يفعل فالفاء مضمومه قال يسلف آخر. لكن المعروف هو الفتحه لان الفتحه هي اخف لكن شيخ اجاز يقول أنه يجوز يعني تسليف الاخر رده رده رد رد رد القوم كلها جائز عند الشيخ لكن الشائع والراجح هو الفتح لان الفتحه هي اخف الحركات فاذا كان مفتوحي الفاء يعني حركه الفاء فتحه او كسره مثل عض عض مفتوحه الفاء عليه وفر فر مكسور الفاء, الفاء الفعل ففيه وجهان فقط الفتح والكسر لم يعض أو لم يعض بالكسر لالتقاء الساكنين والراجح ايضا ايضا لم يفر لم يفر يعني حرك بالكسر للإدغام او حرك بالفتح للادغام والراجح هو الفتح والله اعلم طيب وإذا اتصل المدغم بضمير رفع متحرك وجب فك الادغام نحن خلق نحن خلقناهم وشددنا ضمير رفع متحرك في محرفة فاعل فهذا ضمير رفع متحرك والدال مشددة لكن هنا فك هذا التشديد نعم وقد يفك شذوذا مثل الأجلالي كما مرمعنا سابقا أليل السقاء أليل لم لم أليل بمعنى تغيرت رائحة السقاء للضروره للضرورة الشعرية في بيت أبي النجم الاجلي الحمد لله العلي الأجلالي هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته